قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال لو كنا كارهين قال الكبراء والرؤساء الذين استكبروا من قوم شعيب لشعيب لنخرجنك يا شعيب من قريتنا هذه أنت ومن معك من الذين صدقوا بك او لترجعن الى ديننا قال لهم شعيب مفكرا ومتعجبا ان اتابعكم على دينكم وملتكم حتى لو كنا شارهين لعلمنا ببطلان ما انتم عليه تامل اخي الكريم أن أصحاب السوء يخرجون المؤمنين من أماكنهم ومن عملهم لكن المؤمن لا يداهن ويثبت على دينه ويصبر على ما يلقاه في ذات الله تعالى قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها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 بعد أن سلمنا الله بفضله وهذا الفضل من عند الله وما يصح ولا يستقيم لنا أن نرجع إلى ملتكم الباطلة إلا أن يشاء الله ربنا لخضوع الجميع لمشيئته سبحانه أحاط ربنا بعلم كل شيء لا يخفى عليه منه شيء على الله وحده اعتمدنا ليثبتنا على الصراط المستقيم ويعصمنا من طرق الجحيم يا ربنا احكم بيننا وبين قومنا الكافرين بالحق فانصر صاحب الحق المظلوم على الظالم المعاند فأنت يا ربنا خير الحاكم إذا الإنسان يثبت على دينه ويبين أن الحق هو الاعتماد على دين الله تعالى وأن المرء يتوكل على الله تعالى بصدق اعتماد القلب عليه وبأداء العبادة والمرء يسأل ربه دواما أن الله يفتح بينه وبين قومه بالحق لأجل أن يكون الإنسان على الحق فيعيش على الحق ويموت على الحق ليبعث يوم القيامة مع أهل الحق وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون وقال الكبراء والرؤساء الكافرون من قومه الرافضون لدعوة التوحيد محذرين من شعيب ودينه لئن دخلتم يا قومنا في دين شعيب وتركتم دينكم ودين آبائكم إنكم بذلك لها لكم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الزلزل الشديد فأصبحوا هلكا في ديارهم منكبين على ركبهم ووجوههم ميتين هامدين في دارهم الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا هلكوا جميعا وصاروا كأنهم لم يقيموا بدارهم ولم يتمتعوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين لأنهم خسروا أنفسهم وما ملكوا ولم يكن المؤمنون من قومه هم الخاسرين كما ادعى هؤلاء الكافرون المكذبون فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافر وأعرض عنهم نبيهم شعيب لما هلكوا وقال مخاطبا اياهم يا قوم لقد ابلغتكم ما امرني ربي بابلاغه اليكم ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي ولم تنقادوا لارشادي فكيف احزن على قوم كافرين بالله مصرين على كفرهم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وما أرسلنا في قرية من القراء نبيا من أنبياء الله فكذب أهلها وشفر إلا أخذناهم بالبؤس والفقر والمرض رجاء أن يتذللوا لله فيتركوا ما هم عليه من الكفر والاستكبار وهذا تهدير لقريش ولكل من كفر وكذب بذكر سنة الله في الأمم المكذبه إذن سنة الله تعالى في عباده أن الله سبحانه وتعالى يختبرهم ويمتحنهم لأجل أن يتضرعوا لربهم سبحانه وتعالى فعلى المؤمن أن يتضرع لربه في كل حال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتتا وهم لا يشعرون ثم بدلناهم بعد الأخذ بالبؤس والمرض خيرا وسعه وأمنا حتى كثرت أعدادهم ونمت أموالهم وقالوا ما أصابنا من الشر والخير هو عادة مضطردة أصابت أسلافنا من قبل ولم يدركوا أن ما أصابهم من نقم يراد به الاعتبار وما أصابهم من نعم يراد به الاستدراد فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم لا يشعرون بالعذاب ولا يترقبون من فوائد الآيات من مظاهر إكرام الله لعباده الصالحين أنه فتح لهم أبواب العلم ببيان الحق من الباطل وبنجاة المؤمنين وعقاب الكافرين من سنة الله في عباده الإمهال لكي يتعظوا بالأحداث ويقلعوا عما هم عليه من معاص وموبقات الابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون ويحتمل مشقاته الكثيرون فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون. فعلى الإنسان أن يعبد ربه في كل حال وأن يراقب مولاه في كل حين، وأن يجعل الإنسان نعم الله تعالى سببا وسبيلا إلى طاعة الله. هذا وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.